بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندى مهربان والنجم نجم إذا هوان سفين بأس آواد به ما ضل صاحبكم وما غوان هاوريتان محمد صلى الله عليه وسلم جمران نبو ولا راستي لينداو وما ينطق عن الهوى ولا هواو هواسا وقصنا كات كا إن هو إلا وحي يوحا هر تي ديلي قرآن أو سروج دكري بوي علمه شديد القوى جبرايلي زور بتوانا فيري كردوا ذو مرت فستوى خاوني بيرو بهزا خوي راوستا وهو بالافق الاعلى ثم مدنا فتدلى لكاتكدا او باسيهر برزي اسمان وب طاشا نزيك بو يا محمد صلى الله عليه وسلم ان جاء تخوارا فكان قاب قوسين او ادنى جاب اند زيد كوان يان كم ترى ما بلغ صلى الله عليه وسلم فاوحى إلى عبده ما أوحى انت خوا سرو شکر بوبنده خوی ما كذب الفؤاد ما ران أوي محمد صلى الله عليه وسلم بتاو بینی ذلی بر وای پی کردو بدروی ما رونه على ما يران <تصفيق> وَلَقَدْ ابي باوران أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى درباري اويك بتاي خوي ديبيني ولا قد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى سفن لا المأوى فَلَلَايَ أَوْ وَيَ بَهَشْتِ إِنِ اشْتَجِيبُونَ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى كَتِ كَسِدْرَيْ دَفَشِي أَوْ كَدَاي فَشِي مَا زَا غَلْبَ بَصَرٌ وَمَا طَغَى ثَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَلَاوْلادَ نَيْدَن وَارِي لَمَبَسْتَ نَدَفَرِي لَقَدْ رَأَى سوين بخوابه قمان بيني قورترين بالقو نشاني فروردقاري أفرأيتم اللات والعزاء دي بيمبلين آي لاتو عزاء كدوبتن ومنات الثالثة الأخرى وبت سييم كمنات آي هي سيام في ذكره الذكر وله الأنثى آي راس تأي وكرتان ببيو خواكتز تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزًا اگر وابه دابش کردنه چين دروز دبه انهي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم نزل الله بها من سلطان إي يتبعون إلا الظن وما ته والأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهداة. أم بتان هرناواني شيروت <تصفيق> كأو بابو بابيرانت له تناون ببينا وراك خواهيت بالجيش يلسر بريستاوي أوان نردو تخواروا. Tanhaş ve niy-çumanu, avuç tedkaun, kafesi xoyan, hazileyeti, lakatek da kabras tilaam, perwer degar ya nwa, hidayet ya nbohatwa. Aml insan ma temna, am raf arzu herci ker boydetedi, nakhir. Allahu alahe alahe alahe alahe alahe alahe alahe لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وتندها فرشتك لآسمان كان داها تكاو شفاعتين هيتسو دينيا مقر دواي ولد بدات بو كسه كخوي بيي ورازي بيه إن الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى براستي اواني كبا وريان بروج دوائنا هنا فريشتكان بكسي اخوانا ودبن وما لهم به من علم إن يتبعون إلا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا لكاتكدا هزان يا ريت شان دبرينيا تنهاد واي گمان دكون وبراستي گمان هي تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذيك واتتوج بين لوكساء فش دكات القرآن ويادي إما وبيتج جيان دنياهي تناوه ذالك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أما أوفري زانياري وتيجيشتنيان لزانياري براستي فروردگار الزاناتر بويل ريبازكي قمرابوه واوزانات رابوي كارين وين بوا ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسن واخوا خواناتي هرسيد آسمان كانوا زويدا تاس زي او انا بدت كخرافه انكرد وبيكرد وكانيان وَبَادَاشْتِ أَوَا نَبْدَاتُ وَكَتَاكَ يَنْ كَرْدُوَا بَتَاكْثِرْ لَوَيْ كَرْدُوِيَانَا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَّمَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أوانيكا غناحي غولو كردوي دزي خو يندفاريزن ماغرتواني بتوك براستي پروردگاري تولي بردن يفراوانه او لهمو حالي لە کاتێکدا کە لە زەوی دروستی کردننوە لە کاتێکدا کە ئێوە کۆرپەلەن لەجی دایکاندا، کەواتە خۆتان بە چاک و پاکدامەێن خوازاناتر بەو کەسەی پارێس کارە ئەفڕائی لە دیتەۆی لەوە ئەکدا جا ئادید ئەو کەسەی کە پشتی هەڵکرد لە باوەڕ لەوەی بڕیاریدابوو أعيده علم الغيب فهو يرى آي أو كسازان يا رب أن هاني لا يو بتسوديبينه أم لم ينب بما في صح في موسى يا آي هوال في ندرة وبويك لبراب موسادا يا وإبراهيم الذي وفّى وبويك لبراب إبراهيم دا يا أو إبراهيمي كفيمان خيبة تجيب زهنا ألا تزر وازرة وزر أخرى لو پراوان دهاتو كهس تاوانباري جناه تاوانباري چهتر هم نغري وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبيغمان آدمي زغل خوي خواني هيت ترنية وأن سعيه سوف يرى وبيغمان پاداشت کوشش خويل دهاتو لقيام الدّابين رئ ثم يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى حَشَانَ بَدَاشَ دَدْرِيَةَ وَبَتِيرُ تَوَابِي وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَّهَى وَبَرَاصْتِهَا مُكَارِيكَ سَرَنْزَامَكِهَا الْبُوَلَائِيَ الْوَرْدِجَارِ الدَّجَرَيَةَ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْنَكَ وَبِيَجُمَانِهَا الْأَوِيجَ بَنْدَكَانَ دَخَاتَ قِرِيَانُ بِيَكْ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَبِجُمَان هَر أوديان مريان يوزندو وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَبراستي هَر أودوجوري دروسكرد وكنيرو ميا لنتفيا كاتيك درجندريتا من وَأَنَّ عَلَيْهِم النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَبِرَاسْتِي هَر لَسَرْ خْوَى دُرُس كِدْنوي روج دوايي وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَبِيْجْمَان هَر أوي شَك خَلْچِي دَوْلَمَنْ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَاء وَبِرَاسْتِي هَر اهلك عادن الاولى وثمود فما ابقا وبجمان هرخوا غلي عاد يكميلنا وبر غلي سمود يشلنا وبر دو كسينه هيشتن وقوم نوح من قبل انهم كانواهم اظلم واطغى وغلي نوح لنا وبر لا بيش عاد وثمود كبراستي او انستمكارتو والمؤتفكة أهواء وديها تسرو جيركرا وكان بزويدا بردخوارا كده كاني قليل وضبون فغشاها ما غشا إنزا أوديها تاني دا فوشي أوي كداي فوشي فبأي آلاء ربك تتمارا لكام نازو نعمتاني پر وردقار الدودليت هذا نذير من النذور الأولى. أم فيها غنبرة السيناريكا؟ لا فيها غنبرة السيناريكا؟ نبيا شو؟ أزفة الأزفة. راجد وعي زن زيق بوتوى. ليس لها من دون الله كشفه. بيت جل أخوي جورة كثنيا كات. أشكراي بكات. اَثَمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ جَاءَ لَمْ وَتَكَ قُرْآنَ سَرْتَ سُرْدَمَنَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَفِي دَكَنَنَّ نَاقِرِينَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَأَيُّ سَرْجَمٍ بِأَجَانَ فَسُجُودٌ لِلَّهِ وَأَعُوذُ دَي سُجْدَةً بِرَن بُخَاوَ